اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها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 إن سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى, الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مبنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق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 ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر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 والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأفرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لا يُمْبَذَنَّ في الحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالِ الحُطَمَةِ نارُ اللَّهِ المُقَدَّمَةِ الَّتِي تَتَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدَهُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذي لهم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم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 ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله والجر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس